بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة وقر عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم صم لا يسمعون وكذلك وهو عليهم عما عبارة عن قلة فهمهم له أولئك ينادون من مكان بعيد فيه قولان أحدهما عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو لا يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد ليسمع أهل الموقف توبيخهم والأول أليق بالكنايات التي قبلها كلمة سبقت من ربك يعني القدر إليه يرد علم الساعة أي علم زمان وقوعها فإذا سئل أحد عن ذلك قال الله هو الذي يعلمها من أكمامها جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها ويوم يناديهم أَيْنَ شركائي العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة والضمير للمشركين وقوله أين شركائي توبيخ لهم وَأَضَافَ الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين كَأَنَّهُ قال الشركاء الذين جعلتم لي قالوا آذنا كما منا من شهيد المعنى أنهم قالوا أعلمناك ما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي ضل عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لا يرونهم حينئذ فما على هذا موصوله أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك فما على هذا مصطرية وظنوا ما لهم من محيص الظن هنا بمعنى اليقين والمحيص المهرب أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب وقيل يوقف على ظن ويكون ما لهم استئنافا وذلك ضعيف لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وقيل في غيره من الكفار واللفظ أعم من ذلك ليقولن هذا لي أي هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله ولا يقول هذا إلا كافر ويدل على ذلك قوله وما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة معناه إن, إن بعثت تكون لي الجنة وهذا تخرص وتكبر وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة ونأى بجانبه ذكر في الإسراء دعاء عريض أي كثير وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم لها قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية؟ معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الضمير لقريش وفيه وفيها ثلاثة أقوال أحدها أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل والثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك وفي أنفسهم يوم بدر والثالث أن الآيات في الآفاق هي خلق السماوات وما فيها من العبر والآيات وفي أنفسهم خلقة بني آدم وهذا ضعيف لأنه قال سنريهم بسن الاستقبال وقد كانت السماوات وخلقة بني آدم مرئية والأول هو الراجح إنه لحق الضمير للقرآن أو للإسلام محيط أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه سورة الشورى حاميم عين سين قاف الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في سورة البقرة وقد حكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس عن حاميم عين سين قاف فأعرض عنه فقال حذيفة إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من انهار المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها كذلك يوحي إليك الكاف نعت لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة وقيل الإشارة لقوله حاميم عين سين قاف فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله وفي صحة هذا نظر الله الله العزيز الحكيم اسم الله فاعل بيوحي وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى كأن قائلا قال من الذي أوحى فقيل الله تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله وقيل من قول الكفار اتخذ الله ولدا فهي كالآية التي في مريم قال ابن عطية وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود لأن الله تعالى لا يوصف به من فوقهن الضمير للسماوات والمعنى يتشققن من اعلاهن وذلك مبالغة في التهويل وقيل الضمير للأراضين وهذا بعيد وقيل الضمير للكفار كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن وهذا أيضا بعيد ويستغفرون لمن في الأرض عموما يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض فهي كقوله ويستغفرون للذين آمنوا وقيل, وقيل إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية وهذا باطل لأن النسخ لا يدخل في الأخبار ويحتمل أن يراد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاما فإن قيل ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية بما قبلها؟ فالجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينتظم الكلام وان فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة أم القرى هي مكة والمراد أهلها ولذلك عطف عليه من حولها يعني من الناس يوم الجمع يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه أم اتخذوا أم منقطعة والأولياء هنا المعبودون من دون الله فحكمه إلى الله أي مختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله بأي يعاقب المبطل ويثيب المحقّة أو مختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله فردوه إلى الله والرسول من أنفسكم أزواج يعني الإناث ومن الأنعام أزواج يحتمل أن يريد الإناث أو الأصماخ يزرقكم في معنى يزرقكم يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن وقيل يكثركم والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواج وقال الزمخشري تقديره يذرأكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام ازواجه والضمير في يذرأكم خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم فإن قيل لما قال يذرأكم فيه وهل لا قال يذرأكم به فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قاله الزمخشري ليس كمثله شيء تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء وقال الطبري وغيره ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هو والمعنى ليس كهو شيء قال الزمخشري وهذا كما تقول مثلك لا يبخل والمراد أنت لا تبخل فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته مقاليد قد ذكر شرع لكم من الدين ما وصف به نوحى اتفق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات وذلك هو المراد هنا ولذلك فسره بقوله أن أقيم الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة وأما الأحكام الفرعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا أن أقيموا يحتمل أن يكون أن في موضع نصب بدلا من قوله ما وصى أو في موضع خفض بدلا من به أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي صعب الإسلام على المشركين الله يجتبي إليه من يشاء الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين وما تفرق يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم ولولا كلمة يعني القضاء السابق بألا لا يفصل بينهم في الدنيا وإن الذين أورثوا الكتاب يعني المعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وقيل يعني العرب والكتاب على هذا القرآن لا في شك منه الضمير للكتاب أو للدين أو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك أي إلى ذلك الذي شرع الله فدعو الناس فاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من الدين أو إلى قوله ما تدعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف أي لأجل ما حدث من التفرق ادعو إلى الله وعلى هذا يكون قوله واستقم معطوفا وعلى الأول يكون مستأنفا فيوقف على فدع واستقم كما أمرت أي دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته ولا تتبع أهواءهم الضمير للكفار وأهواءهم ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله وأمرت لأعدل بينكم قيل يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه ويحتمل ان يريد العدل في دعائهم الى دين الاسلام اي امرت ان احملكم على الحق لا حجه بيننا وبينكم اي لا جدال ولا مناظره فان الحق قد ظهر وانتم تعاندون والذين يحاجون في الله اي يجادلون المؤمنين في دين الاسلام ويعني كفار قريش وقيل اليهود من بعد ما استجيب له الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه وقيل يعود على الدين وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وأحسن خجتهم داحضه أي زاهقة باطلة أنزل الكتاب يعني جنس الكتاب بالحق أي بالواجب أو متضمنا الحق والميزان قال ابن عباس وغيره يعني العدل ومعنى إنزال العدل انزال الأمر به في الكتب المنزلة وقيل يعني الميزان المعروف فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم لعل الساعة قريب جاء قريب بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي ولأن المراد به وقت الساعة يستعجل بها اي يطلبون تعجيلها استهزاء به وتعجيزا للمؤمنين يمارون أي يجادلون ويخالفون يرزق من يشاء يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي ما تقوم به الحياة فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره والزائد خاص بمن شاء الله حرف حرث الآخرة عبارة عن العمل لها وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرف الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل نزد له في حرثه عبارة عن تضعيف الثواب نؤتيه منها أي نؤتيه منها ما قدر له لأن كل أحد لابد أن يصل إلى ما قسم له وما له في الآخرة من نصيب هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة أم لهم شركاء أم منقطعة للإنكار والتوبيخ والشركاء الأصنام وغيرها وقيل الشياطين شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله الضمير في شرعوا للشركاء وفي لهم للكفار وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن بمعنى لم يأمر. والمراد بما شرع من البواصل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك. ولولا كلمة الفصل أي لولا القضاء السابق بألا يقضى بينهم في الدنيا لقضي بينهم فيها. ترى الظالمين مشتقيين يعني في الآخرة ذلك الذي يبشر الله عباده تقديره يبشر به وحذف الجار والمجرور. إلا المودة في القربة فيه أربعة أطوال الأول أن القربة بمعنى القرابة وهي بمعنى وفي بمعنى من اجلي والمعنى لا أسألكم عليه اجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصود على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة الثاني أن القربة بمعنى الأقارب أو ذوي والمعنى إلا أن تودوا أقاربي وتحفظون فيهم والمقصد على هذا وصية بأهل البيت الثالث أن القربة قرابة الناس بعضهم من بعض والمعنى أن تود أقاربكم والمقصود عن هذا وصية بصلة الأرحام الرابع أن القرب تقرب إلى الله والمعنى إلا أن تتقرب إلى الله بطاعته والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع وأما على الأول والثاني فيحتمل الانقطاع لأن المودة ليست بأجر ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فجعل المودة الأجر يقترف أي يكتسب نزد له فيها حسنا يعني مضاعفة الثواب أم يقولون أم منقفعة للإنكار والتوبيخ فإن يشأ الله يختم على قلبك فالمقصد بهذا قولا أحدهما أنه رد على الكفار في قولهم افترى على الله كذبة أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ولكنك لم تفتري كذبا فقد هداك وسددك والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار وتحمل أذاهم ويمحو الله الباطل هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به وفي المراد به وجها أحدهما أنه من تمام ما قبله أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك لختم على قلبك ومحى الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت والآخر أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله الباطل وهو الكفر ويحق الحق وهو الإسلام وهو الذي يقبل التوبة عن عباده عن هنا بمعنى من وكأنه قال التوبة الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلاثة أوجه أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا والثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى ترد المظالم أو يستحل منها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية وقيل إنها في المشيئة ويعفو عن السيئات العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام الأول العفو عن الكفر وهو لا يقول أصلاً والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك والثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا جتنبت الكبائر وهو حاصل بالاتفاق والرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السنة في المشيئة ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة ويستجيب الذين آمنوا فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معنى يستجيب يجيب والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى أي يجيبهم فيما يطلبون منه وقال الزمخشري أي أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام والثاني أن معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم واستفعل على هذا على بابه من الطلب والأول أرجح لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول بن عباس ومعاذ بن جبل ويزيدهم من فضله اي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها الشفاعة والرضوان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي بغى بعضهم على بعض وظنوا لأن الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت لأن نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا قيل لعمر رضي الله تعالى عنه اشتد القحط وقنط الناس فقال الآن ينطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اشتد أزمة تنفرجي وينشر رحمته قيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم وما بث فيهما من دابة لا إشكال لأن الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذا وإنما هو في بعضهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يريد جمع الخلق في الحشر يوم القيامة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يصيب ابن آدم خد شعود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وقرئ بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرئ بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا بمعجزين قد ذكر الجواري جمع جارية وهي السفينة كالاعلام جمع علم وهو الجبل إن يشأ يسكن الريحة فيضللنا روافد على ظهره الضمير في يضللنا للجواري وفي ظهره للجر أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر ف... فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه أو يوبقهن بما كسبوا عطف على يسكن الريح ومعنى يوبقهن يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة والضمير فيه للسفن وفي كسب لركابها من الناس والمعنى أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أن يعلمون أنه لا مهرب لهم من الله وقرئ يعلم بالرفع على وبالنص وبالنصب واختلف في إعرابه على قولين أحدهما أنه نصب بإضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لأنه غير واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه والثاني والثاني قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن كثير ومنه قوله ولنجعله آية للناس كبائر الإسم ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الاسم هو الشرك والفواحش هي الزنا واللفظ أعم من ذلك والذين استجابوا لربهم قيل يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق ثم صفات عمر بن الخطاب ثم صفات عثمان بن عفان ثم صفات علي بن أبي طالب فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك. فأما صفات أبي بكر فقوله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها لأن أبي بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم وقال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها وقال أبو بكر لو كشف الغطاء لمذدت إلا يقينا والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان أما صفات عمر فقوله والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش لأن ذلك هو التقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة التقوى وعمر بابها وقوله وإذا ما غضبهم يغفرون وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يردون أيام الله نزلت في عمر وأما صفات عثمان فقوله والذين استجابوا لربهم لأن عثمان لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان تبعه وبادر إلى الإسلام وقوله وأقاموا الصلاة لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل وفيه نزلت ام من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما الآية وروي أنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله وقوله وأمرهم شورى بينهم لأن عثمان ولي الخلافة بالشورى وقوله ومما رزقناهم ينفقون لأن عثمان كان كثيرا النفقة في سبيل الله ويكفي أنه جهز جيش العسرة وأما صفة علي فقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لأنه لما قاتلته الفئة الباغية انتصارا للحق وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقاتلين لعلي الفئة الباغية حسب ما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله إشارة إلى فعل الحسن بن علي حين بايع معاوية وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية وقوله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس إشارة إلى بني أمية فإنهم مستطال على الناس كما جاء في الحديث عنهم أنهم جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا ويقتيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب على منابرهم وقوله ولمن صبر الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية وجزاء سيئة سيئة مثلها سم العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرزا من الزيادة عليها فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذا يدل على أن العفو عن الظلم أفضل من الانتصار لأنه ضمن الأجر في العفو وذكر بلفظ الإباحة في قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقيل, وقيل إن الانتصار أفضل والأول أصح فإن قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله والذين إذا أصابهم البغلهم هم ينتصرون والمباح لا مدح فيه ولا ذم فالجواب من ثلاثة أوزه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل والثاني أنه مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرز من من بدأ بالظلم فكأن المدح إنما هو بترك البدء بالظلم والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسب ما ذكرنا فانتصاره محمود لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل عبارة عن الذل والكآبة ومن الذل يتعلق بخاشعين ينظرون من طرف خفي فيه قولان أحدهما أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة والآخر أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم واستبعد هذا بن عطي يتوز مخشري والطرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون وصرا يوم القيامة يتعلق بقال أو بخسر ألا إن الظالمين يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنف من كلام الله تعالى لا مرد له ذكر في الروم من نكير أي إنكار يعني لا تنكرون أعمالكم يهب لمن يشاء إناثا قدم الإناثا اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن له قال واسلة بن الأسقع من يمني المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر، لأن الله بدأ بالإناث وقال بعضهم نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام، فشعيب ولوط كان لهما إناث دون ذكور، وإبراهيم كان له ذكور دون إناث، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم جمع الإناث والذكور، ويحيى كان عقيما، والظاهر أنها على العموم. في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت وفي الآية من أدوات البيان التقسيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي المذكور أولا وهو الذي يكون بإلهام أو منام والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب والثالث الوحي بواسطة الملك وهو قوله أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاص بالأنبياء والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيرا وقد يكون لسائر الخلق ومنه وأوحى ربك إلى النحل ومنه منامات الناس أو يرسل رسولا قرئ يرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب عصفا على وحيا لأن تقديره أن يوحى عصف على أن المقدرة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بأن علمه الله ما لم يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد فإن قيل أما كونه لم يدري لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة ولكن جعلناه نورا الضمير للقرآن سورة الزخرف والكتاب المبين يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين أو المبين لغيره وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم أم الكتاب اللوح المحفوظ والمعنى أن القرآن وصف في اللوح بأنه علي حكيم وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ والأول أظهر وأشهر فنضرب عنكم الذكر صفحا الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو التذكير والوعظ وصفحا فيه وجهان أحدهما أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا اعرضت عنه فكأنه قال أنترك تذكيركم اعراضا عنكم واعراب صفحا على هذا مصطر من المعنى أو مفعول من أجله أو مصطر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران فكأنه يقول أننسك عنكم الذكر عفوا عنكم وغفران لذنوبكم وإعراض صفحان على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال أن كنتم قوما مسرفين قرئ بكسر الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله أشد منهم بطشة الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله إن كنتم قوما مسرفين فإن قيل كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع ومضى مثل الأولين أي تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية إهلاكهم لما كفوا ولئن سألتهم الآية احتجاج على قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم مهادا أي فراشا على وجه التشبيه سبلا أي طرقا تمشون فيها ما ماء بقدر أي بمقدار ووزن معلوم وقيل معناه بقضاء كذلك تخرجون تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض الأزواج كلها يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك لتستو على ظهوره الضمير يعود على ما تركبون ثم تذكر نعمة ربكم يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو باللسان ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق وكا وكان بعض السلف إذا ركب دابة يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وغالبين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اعتراف بالحشر فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب فالجواب أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة وجعلوا لله من عباده جزءا الضمير في جعلوا لكفار العرب وفي له, وفي له لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله ولئن سألتهم الآية والمعنى, والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وقال بعض اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع أم اتخذ مما يخلق بنات؟ أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى واصفاكم بالبنين وهم أعلى وإذا بشر, وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله؟ تعالى عن قولهم أو من ينشأ في الحلية المراد بمن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمارها وقرئ. ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها والمقصد الرد على الذين قال الملائكة بنات الله كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قول وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها وقلما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص وإعراب من ينشئ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو من ينشأ في الحليه خصصتم به الله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة الضمير في جعل لكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة أحدها أنهم نسبوا إلى الله الولد والآخر أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثة وقرئا عند الرحمن بالنون والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله والذين عند ربك وقرأ عباد للباء جمع عبد والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف أشهد خلقهم هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث والمعنى هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم ستكتب شهادتهم ويسألون أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم الضمير في قالوا للكفار وفي عبدناهم للملائكة وقال ابن عطيه للأصنام والأول أظهر وأشهر والمعنى احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة وذلك أنهم قالوا لو أراد الله الا نعبدهم ما عبدناهم فقوله يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم ثم رد الله عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم يعني أن قولهم بلا دليل وحجه وإنما هو تخرص منهم أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل القرآن وهذا ايضا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يحتجون به بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امه أي على دين وطريقة والمعنى أنهم ليس لهم حجة وإنما هم مقلد آبائهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك الآية المعنى كما اتبع هؤلاء الكفار بغير حجة اتبع كل من كان قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد المذموم. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم والمعنى قل لهم أتتبعونهم ولو جئتكم بدين اهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم وقرئ قال أولو جئتكم والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين فإن, قالوا فإن قوله قالوا إن بما أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين إنني براء أي بريء وبراء في الأصل مصطر ثم استعمل صفتا ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه إلا الذي فطرني يحتمل أن يكون استثناء منقفعا وذلك إن كانوا لا يعبدون الله أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب سيهدين. قال هنا سيهديني وقال مرة أخرى فهو يهديني ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال وجعلها كلمة باقية في عقبه ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام وقيل على الله تعالى والأول أظهر والضمير يعود على الكلمة التي قالها وهي إنني براء مما تعبدون ومعناها التوحيد ولذلك قيل يعود على الإسلام لقوله هو سماكم المسلمين من قبل وقيل يعود على لا إله إلا الله والمعنى متقارب أي جعل إبراهيم تلك الكلمة ثابتة في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسلا ابدا بل متعت هؤلاء وآبائهم الإشارة بهؤلاء إلى قريش وهذا الكلام متصل بما قبله لأن قريش من عقل إبراهيم عليه السلام فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله حتى جاءهم الحق ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الضمير في قالوا لقريش والقريتان مكة والطائف ومن القريتين معناها من إحدى القريتين كقولك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجام أي من أحدهما وقيل معناه على رجل من رجلين من القريتين فقال الذي من مكة الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود وقيل حبيب بن عمير ومعنى الآية أن قريش استبعدوا نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء وصفوه بالعظمة يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله فرد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك يعني أن الله يخص بالنبوة من يشاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم ثم أوضح ذلك بقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي كما قسمنا المعايشة في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وهو من التسخير في الخدمة أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا ورحمة ربك خير مما يجمعون هذا تحقير للدنيا والمراد برحمة ربك هنا المبوة وقيل الجنة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية تحقير أيضا للدنيا ومعناها لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة وذلك لهوان الدنيا على الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء ومعارج عليها يظهرون المعارج الادراج والسلالم ومعنى يظهرون يرتفعون ومنه فما استطاعوا أن يظهروه والسرر جمع سرير والزخرف الذهب وقيل أساث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين كقولك حتى إذا أخذت الأرض زقرفها والزينة ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا يعشو من قولك عشر الرجل إذا أظلم بصره والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة وقال الزمخشري يعش بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيك ويعشوا بضم الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمية وتعامة فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر وذكر الرحمن قال الزمخشري يريد به القرآن وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ فالمصدر مضاف إلى الفاعل ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان وإنهم ليصدونهم عن السبيل الضمير في إنهم للشياطين وضمير المفعول في يصدونهم لمن يعشوا عن ذكر الرحمن وجمع الضميرين لأن المراد به جمع حتى إذا جاءنا قرأ جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعشو وشيطان وقرئ بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعشو والضمير في قال لمن يعشو وقيل للشيطان بعد المشرقين فيه قولان أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب وغلب أحدهما في التشبيه كما قيل القمران والآخر أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون هذا كلام يقال للكفار في الآخرة ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه والفاعل في ينفعكم قوله أنكم في العذاب مشتركون وإن ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكم وقيل الفاعل مضمر وهو التبري الذي يقتضيه قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وأنكم على هذا تعليل والأول أرجح أفأنت تسمع الصم الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالصم والعمي الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام فإما نذهب نبيك فإنا منهم منتقمون إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة ومقصد الآية وعيد للكفار والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتذرون وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة وقيل إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين وأن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد وأنه أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته والأول أشهر وأظهر وإنه لذكر لك ولقومك الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام والذكر هنا بمعنى الشرف وقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قريش وسائر العرب فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ويقفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وصارت منهم الخلافة والملك وورد عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر بعده لقريش ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة فقومه على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم وسوف تسألون أي تسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا إن قيل كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه رآهم ليلة الإسراء الثاني أن المعنى اسال أمة من أرسلنا قبلك الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا هل مع الله آلهة يعبدون لانكروا ذلك ودانوا بالتوحيد وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وقيل البراهين والحجج العقلية والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من الآيات إنما المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر من تلقى منهم فقل قيت سيدهم هكذا قال الزبخشري ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدمها فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها وقالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك ظاهر كلامهم هذا التناقض فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادعو لنا ربك يقتضي تصديقه والجواب من وجهين أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذبين وقولهم ادعو لنا ربك يريدون على قولك وزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نوى خلافه والآخر أنهم كانوا مصدقين وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير مذموم لأن السحر كان علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يا أيها العالم وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه ونادى فرعون في قومه يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديا ينادي فيهم قال يا قوم أليس لي ملك مصر قصد بذلك الافتخار على موسى ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه ومنتهى ذلك من نهر إسكندرية إلى أسوان بطول النيل وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصره وأعظمها أربعة أنهار نهر الإسكندرية وتنيس ودنياط ونهر طولون أفلا تبصرون أم أنا خيرون مذهب سبويه أن أم هنا متصلة معادلة والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسبب وكان الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيف. وقيل أم بمعنى بل فهي منقطعة مهين أي ضعيف حقير قاله الزمخشري وغيره ولا يكاد يبين إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة فلما دعا أن تحل أجيب الدعوة وبقي منها اثر كان معه لقنه وقيل يعني العلي في الكلام وقوله ولا يكاد يبين يقتضي انه كان يبين لان كاد اذا نفيت تقتضي الاثبات فلولا القي عليه أسويرة من ذهب يريد لولا ألقاه الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته والاسوره جمع سوار وأسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي وكان الرجال حينئذ يجعلون مقترنين أي مقترنين به لا يفارقون أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجه فاستخف قومه أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم آسفون أي أغضبون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين السلف بفتح السين واللام جمع سالف وقرا بضمها جمع سليف ومعناه متقدم أي تقدم قبل الكفار ليكون موعظة لهم ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون روية عن ابن عباس وغيره في تفسيره هذه الآية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى بن مريم والثناء عليه قالت قريش ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت النصارى عيسى فهذا كان صدودهم من ضربه مثلا حكى ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن ويصدون بمعنى يعرضون وقال الزمخشري لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ام من ذلك وقال عبد الله بن الزبعر أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال خصمتك ورب الكعبة الا ستزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيرا وقد علمت أن النصارى عبد فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ففرحت قريش بذلك وضحكوا وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ونزلت هذه الآية فالمعنى على هذا لما ضرب ابن الزبير عيسى مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإبادة النصارى إياه إذا قريش من هذا المثل يصدون أي يضحكون ويصيحون من الفرح وهذا المعنى إنما يجري على قراءة يصدون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح وقالوا أالهتنا خير أم هو يعنون به عيسى والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتنا وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله وأما على ما ذكر ابن عطية فهذا بالتداء معنى آخر وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا نحن اهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا الهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى فمقصدهم تفضيل الهتهم على عيسى وقيل إن قولهم أم هو يعنون به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى بن مريم قالوا الهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر أن المراد به هو عيسى وهو قول الجمهور ويدل على ذلك ما تقدم ذكره ما ضربوه لك إلا جدلا أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل فإن ابن الزبعر وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى حصب جهنم ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه يعني عيسى والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون في معناها قولان، أحدهما لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها بني آدم فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف أو بيخلفون والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم اولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم فإن قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد ذلك الزمخشري وإنه لعيم للساعة الضمير لعيسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل للقرآن فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراف الساعة يوجب العلم بها فسمي الشرط علما لحصول العلم به ولذلك قرئ لعلم بفتح العين واللام أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه إنما بين البعض دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا وقيل بعض بمعنى كل وهذا ضعيف فاختلف الأحزاب ذكر في مريم هل ينظرون إلا الساعة أي ينتظرون والضمير لقريش أو للأحزاب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء جمع خليل وهو الصديق وإنما يعاد الخليل خليله يوم القيامة لأن الضرر دخل عليه من صحبته ولذلك استثنى المتقين لأن النفع دخل على بعضهم من بعض يا عباد الآية تقديره يقول الله يوم القيامة للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون تحبرون أي تنعمون وتسرون وهم فيه مبلسون أي يائسون من الخير ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم ماتثون أي دائمون في النار لقد جئناكم بالحق الآية من كلام الله تعالى لأهل النار أو من كلام الله لقريش في الدنيا أم أبرموا امرا فإن مبرمون الضمير لكفار قريش والمعنى أنهم إن أحكموا كيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون نصره وحمايته أم يحسبون الآية روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث اجتمع وقال الاخنس اتر الله يسمع سرنا فقال الآخر يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا سرهم ونجواهم السر ما يحدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بلى أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون والرسل هنا الملائكة الحافظون للأعمال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين في تأويل الآية أربعة أطوال الأول أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم ومعناها لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم والده ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه علق عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قفض الرد على الحنفي في تحريم النبيذ إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام القول الثاني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم في قولكم أن له ولدا والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبر وأنكر الشيء والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية القول الرابع قال قتادة وابن زيد ان هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله فانا أول العابدين والاول هو الصحيح لانه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه الزمخشري وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقال ابن عطية منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار أين شركائي؟ يعني شركائي على قولكم فذرهم الآية موادعة منسوخة بالسيف وهو الذي في السماء إله في الأرض إله أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية وعنده علم الساعة أي علم زمان وقوعها ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أي لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه فإن أراد المشفوع فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على اسقاط حرف الجر تقديره الشفاعة في من شهد بالحق وإن أراد بمن شهد بالحق الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا وأن يكون متصلا إلا في من عبد عيسى والملائكة والمعنى على هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد بالحق وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون القيل مصدر كالقول والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ قيله بالنصب والخفض وقرئ في غير السبع بالرفع فأما النصب فقيل هو معطوف على سرهم ونجواهم وقيل هو معطوف على موضع الساعة لأنها مفعول أضيف إلى المصدر وقيل معطوف على مفعول محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقيله وأما الخفض فقيل إنه معطوف على لفظ الساعة ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بالحق وأما على الرفع فقيل إنه مبتدا وخبره ما بعده وضعف الزمخشري ذلك كله وقال إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك الله لا لأضربن زيدا والرفع كقولهم أيمن الله ولا عمرك وجواب القسم قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قال أقسم بقيله أن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصطح عنهم منسوخ بالسيف وقل سلام تقديره أمري سلام أي مسالمة وقيل سلام عليكم على جهة المواذعة وهو منسوخ على الوجهين فسوف تعلمون تهديد سورة الدخان والكتاب المبين ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه انا أنزلناه وقيل انا كنا منذرين وهو بعيد انا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا بعد شيء وقيل معناه أنه بتدأ إنزاله في ليلة القدر وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك باطل لقوله إن أنزلناه في ليلة القدر مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم معنى يفرق يفصل ويخلص والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة المقابلة وقيل إن هذا يكون ليلة نصف من شعبان وهذا باطل لما قدمنا أمرا من عندنا مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قال مخشري وقال ابن عطية نصب على المصدر وقيل على الحال مرسلين ارسال الرسل عليهم السلام وقيل من ارسال الرحمة والاول اظهر فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين في هذا قولان احدهما قول علي بن ابي طالب وابن عباس ان الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من اشراق الساعه وروى حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول اشراق الساعه الدخان والثاني قول ابن مسعود ان الدخان عباره عن ما اصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدب فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من شده الجوع قال ابن مسعود خمس قد مضي الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم هذا عذاب أليم يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى أو من قول الناس لما أصابهم الدخان وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا أنا لهم الذكرى هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تذكير الكفار مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والواو في قوله وقد جاءهم واو الحال رسول مبين يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا معلم أي يعلمه بشر البطشة الكبرى قال ابن عباس هي يوم القيامة وقال ابن مسعود هي يوم بدر ورسول كريم يعني موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله أن هنا مفسرة, مفسرة نائب مناب القول وأدوا فعل أمر من الأداء وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل والمعنى أرسل بني إسرائيل كما قال في طاه أرسل معنا بني إسرائيل وقيل عباد الله منادى والمعنى أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله والأول أظهر وألا تعلوا أي لا تتكبروا بسلطان أي حجة وبرهان أن ترجمون اختلفة هل معناه الرجم بالحجارة أو السب والأول أظهر فاعتزلوني أي اتركوني وخلوا سبيلي فأثر بعبادي هذا أمر من الله لموسى عليه السلام والعباد هنا بنو إسرائيل أي أخرج بهم بالليل إنكم متبعون إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم واترك البحر رهوا أي ساكنا على هيئته وقيل يابسا وروي أن موسى لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق فقال الله له أتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرق فيه وقيل معنا رهوا سهلا وقيل منفرجا وعيون يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمان وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد ومقام كريم فيه قولان المنابر والمساكن الحسان ونعمة من التنعيم بالأرزاق وغيرها أي متنعمين وقيل فرحين وقيل أصحاب فاكهة كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل حكاه الزمقشري والماوردي وضعفه ابن عطية قال لأنه لم يروى في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان وقد قال الحسن إنهم رجعوا إليها ويدل على أن المراد بني إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض فيه ثلاثة أقوال الأول أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقروا من أن يبالى بهم الثاني قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله فالمعنى أن هؤلاء ليس كذلك لأنهم كفار أو ليس لهم عمل صالح الثالث أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب وكانوا منظرين أي مؤخرين من فرعون بدل من العذاب عاليا أي متكبرا اخترناهم على علم أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك على العالمين أي على أهل زمانهم بلاء مبين أي اختبار إن هؤلاء يعني كفار قريش فأتوا بآبائنا خاطبت قريش بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه التعجيز روي أنهم طلبوا أن يحيي لهم قصي بن كلاب ليسألوه عن أحوال الآخرة أهم خير أم قوم تبع كان تبع ملكا من حمير وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم الله قومه ولم يذمه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء فمقصود الكلام تهديد والذين من قبلهم عطف على قوم تبع وقيل هو مبتدا فيوقف على ما قبله والأول أصح لاعبين حال منفية ذكرت في الأنبياء يوم لا يغني مولا عن مولا المولا هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من المواري إلا من رحم الله استثناء منقطع إن أراد بقوله ولاهم ينصرون الكفار ومتصر إن أراد بذلك جميع الناس طعام الأثيم أي الفاجر وهو من الإسم وقيل يعني أبا جهل فالألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره كالمهل هو دردي الزيت وقيل ما يذاب من الرصاص وغيره فاعتلوه أي سوقوه بتعنيف ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم وهو الماء الحار ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا وقد جاء الأصل في قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به أي كنت العزيز الكريم عند نفسك وروي أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم فنزلت آية تمترون تفتعلون من المرية وهي الشك في مقام أمين قرا بضم الميم أي موضع إقامة وفتحها أي موضع قيام والمراد به الجنة والأمين من الأمن أي مأمون فيه وقيل من الأمن وصف به المكان مجازا من سندس واستبرق السندس الرقيق من الديباج والاستبرق الغليظ منه كذلك في موضع رفع أي الأمر كذلك أو في موضع نصب أي مثل ذلك زوجناهم يدعون فيها اي يدعون خدامهم إلا الموتة الأولى استثناء منقطع والمعنى لا يذوقون فيها الموت ولكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف يسرناه أي سهلناه والضمير للقرآن بلسانك أي بلغتك وهي لسان العرب فارتقر إنهم مرتقبون أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضد ذلك ففيه وعد له ووعيد لهم انتهى سورة الجافية تنزيل ذكر في الزمر وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه في مواضع ويل لكل أفاك أثيم الأفاق مبالغة من الإفك وهو الكذب والأثيم من الإثم وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم يصر أن يدوم على حاله من الكفر وإنما عطفه بثمه لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع وإذا علم من آياتنا أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي من ورائهم جهنم كقوله من ورائه عذاب غليظ وقد ذكر في إبراهيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يعني يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك جميعا منه أي كل نعمة فمن الله تعالى والمجرور في موضع الحال أو خبر بتداء مضمر وقرأ ابن عباس منه قل الذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم وكان ذلك في صدر الإسلام قيل إنها منسوخة بالسيف، وقيل ليست بمنسوخة لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب شتمه رجل من الكفار فأراد عمر أن يبطش به وأيام الله هي نعمه فالرجاء على أصله وقيل أيام الله عبارة عن عقابه فالرجاء بمعنى الخوف ويغفر مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه قل قال الزمخشري خذف معمول القول والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون فاعل يجزي ضمير يعود على الله وقرئ أبنوني المتكلم وقال ابن عطية إن الآية وعيد فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله ويكسبون يعني السيئات وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم التواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه على العالمين ذكر في البقرة بينات من الأمر أي معجزات من أمر الدين جعلناك على شريعة من الأمر أي ملة ودين أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أم هنا للإنكار وجترحوا اكتسبوا والمراد بالذين جترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنوا ولأن الآية مكتية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أي الفريقين أنت ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكون هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات وفي تأويلها مع ذلك قولان أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكفار عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك ملتهم ليست سواء والقول الآخر أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح فيكون معنى الآية كقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين وكقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار سواء محياهم ومماتهم هذه الجملة بدل من الكاف في قوله كالذين آمنوا وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار وقيل هي كلام مستأنم والمعنى على هذا أن محي المؤمنين ومماتهم سواء وأن محي الكفار ومماتهم سواء لأن كل واحد يموت على ما عاش عليه وهذا المعنى بعيد والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل ومن قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مفعول ثان لنجعل ومحياهم فاعل بسواء لأنه في معنى مستوي ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين لتجزى كل نفس بما كسبت معفوف على قوله بالحق لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت اتخذ إلهه هوا أي أطاعه حتى صار له كالإله واضله الله على علم أي على علم من الله سابق وقيل على علم من هذا الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة ختم ذكر في البقرة فمن يهديه من بعد الله قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد اضلال الله اياه ويحتمل ان يريد فمن يهديه غير الله وقالوا الضمير لمن اتخذ الهه هواه او لقريش نموت ونحيا فيه اربع تأويلات